قُلْ هَلْ أَمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيكُمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ اللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمْ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 نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفذقة وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَثَرَنَا النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَا إِنِّي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون